ستة. استمع إلى نطق حروف اللام والميم والنون بالصوائت القصيرة، ثم قرآها. لا. لو. لي. ما. مو. مي. نا. نو. ني.